بوك تو دوكسان يدي سبعة وتسعون سبعة أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة تلفزيون أتك أول أُيودو لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا geç olduğu halde o daha kaldı لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا Sözleştiğimiz halde o gelmedi. İnna hu lam yakti, ma anna kuna mutawaidin. İnna hu lam yakti, ma anna Televizyon açıktı o buna rağmen uyudu. Lقد kanat telfizyonu mifetuhan, wa maa لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام قد olmuştu لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا sözleşmiştik o buna rağmen قال لقد توعدنا، ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا، ومع ذلك لم يأتي. او سرุجى بعلسى، ألمادى حالدى، عربة kullaniyor. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلى أنه يقود السيارة. أو مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. أو <تصفيق> سارهش بicycle مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. onun sürücü belgesi yok. بُنَاءً رغمًا، ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة يول اسلاك buna rağmen çok hızlı gidiyor الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة kendisi serhoş Buna rağmen bisiklet ile gidiyor. İnuh sakran, ve mağdalik yırkabu daraja. İnuh sakran, ve mağdalik yırkab al Kendisi üniversite okuduğu halde iş bulamıyor. İnha lmtajed vazifa, mağanha qad derset. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. بِرَأَبَةَ سَاتِنَ أَلِيَّارَ إنَّها تَشْتَرِي سَيَارَةَ مَعَ أَنَّ لَيْسَ عِنْدَهَا نُقُود إنَّها تَشْتَرِي سَيَارَةَ مَعَ أَنَّ لَيْسَ عِنْدَهَا نُقُود كَانَتْ سِيّةُ أَنْهَارَةً بِنَارِهَا كَانَتْ سِيّةُ أَنْهَارَةً إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة onun ağrıları var buna rağmen doktora gitmiyor عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب kendisinin parası yok Buna rağmen bir araba satın alıyor. Laysa indaha nukud ve ma'a zalika teshteri seyara. Laysa indaha nukud